بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يهتث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله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 فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع أخرى لينفق ذوسات من ساته ومن قدر عليه رزق فلينفق مما آتاه الله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 الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله لا كل شيء قدير لتعلموا أن الله لا كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء